بِئْتُ كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهين يوم يبعثهم الله جميعاً فيُنبئهم بما عملوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 كل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لمن نوه عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء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 وإذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون من النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاف أبرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين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 رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن اللهم غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوكم صدقات فَإِذْ لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 هم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان ذكر الله هؤلاء كحزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين في الازلين كتب الله لا أنا انا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاق لَهُ ولو كانوا آباهم ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح من